ويُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُنَّ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِأَبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا مُؤْمِنٌ بِهَا ذَا الْحَدِيثِ أَسْفَأَ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 سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة السادسهم كلبهم رجم بالغيب رجم بالغيب ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم قرب أعلم بعدهم ما يعلمهم إلا قليل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 ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب ويقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرته ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم